غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثارت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس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 والامر يومئذ لل